هي مرحلة التي الآن نراها يعني تلك المرحلة الأولى والثانية والثالثة مر عليها أعوام كثيرة وستين سبعين سنة وهم يرسقون فيها فالآن نحن في النتائج هم الآن يريدون النتائج من, من ذلك الزرع والبدر فصراحة الحث على الخروج باللسان عندهم صراحة تماما الخروج بالفعل في الميادين ومطالبة بالمظاهرات والحقوق والحريات ما ترونه اليوم من قتل وتدمير للبنيان وللمساجد وتفجير في النفس وتبجير للمسلمين هذه نتائج ومراحل لابد لكل صاحب أسرة أن يعرفها لماذا؟ لأن التغلغل أين سيأتي؟ هذه المراحل الآن تطورت. القديم كانت تأتي عن طريق أشخاص فقط، من طريق الكتب. لكن اليوم تتسرب إلينا عبر اليوتيوب، تتسرب علينا إلينا من العقل بليش بستيشة، تتسرب إلينا من الهواتف، من الإنترنت. بعض الذين تأثروا بالفكر المتطرف وخرجوا. لما جلسنا معه الله أذاه وأصلحه لما جلست معه يقول كان سبب خروجي دخولي في موقع مشقوق والقلب فارغ ما في ترسيخ للعقيدة وضاء به نفسه ضاقت فيقول له أقرب طريق إلى الجنة أين هذا الطريق مع ترسيخ تلك الأمور هذه هي هذا أعطيكم نموذج من النماذج وأنا أحاول أني أكون صريح معاكم شوي اليوم هذا مقتطفات من كتاب درس في جامعة من الجامعات لمدة أربع سنوات أربع سنوات يدرس هذا الكتاب في كل سنة تقريبا عدد هذه المادة الأساسية اسمها الثقافة الإسلامية في كل سنة يتخرج من البنين والبنات أربعمائة طالب والكتاب درس أربع سنوات يعني العدد ألف وستمائة ألف ما بنقول ألف؟ 600. ما 600. اللي تأثروا ألف ستمائة ما ما نبزين ستمائة يا أربعمائة اللي تأثروا لكن انظر الخطر يقول ويجب على الفرد المسلم الولاء والخضوع للدولة بشرط سيادة التشريع التي تتحقق بأمره انتبه إلى سيادة التشريع قال خضوع الحاكم والمحكوم شوف الثاني عدم خضوع الدولة لجهة خارجية عدم خضوع الدولة لجهة خارجية يعني إذا خضعت الدولة لجهة خارجية ليس لها ولاه وليس لها حكومة وليس لها سمع طاعة يؤكد هذا أنا ذكرت لكم قضية البيعات يقول والطاعة واجب للحاكم ما لم يعص الله أو يأمر بمعصيته شوف هذه الفقرة خطيرة في أبعد يعني خطورة يقول الطاع واجب للحاكم ما لم يعصي الله يعني إذا الحاكم عصى الله في نفسه فليس له طاعة يعني باختصار هل اليوم واحد منا نحن دون حكام العالم هذا كله ما يوجد عندهم خطأ ومعصي ما في يعني أصلا ما في سمع وطاعة وين السمع والطاعة بيرجع البلد عند عندهم هم لأن عندهم هم ولا العصر، لذلك لو ننظر إلى الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا، اسمع واطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك ضرب الظهر وأخذ المال، ما هو المخالفة، معصية؟ اسمعوا وأطيعوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن ولي عليكم قوم في الحديث يؤخرون الصلاة عن وقتها. حتى يخلقونها تأخير الصلاة عن نقطها أليست معصية؟ معصية لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي الصلاة معه صلي الصلاة معه شوف الفقرة الثالثة هذا بس مقتطفات من هذا الكتاب. قال للأمة إمام واحد وانا لآن كم حاكم عندنا؟ حكام كثير في كل دولة وقطر للأمة إمام واحد والبيع لحاكم واحد يحرم على الأمة أن تتفرق دويلات يعني يحرم على الأمة أن تبايع هؤلاء الحكام الذين تحت دويلات إذا هذا الفكر تخرج عليه 1600 طالب تأثر ميتين هؤلاء غداً أين؟ إما مدرس وإما مسؤول وإما على هذا الفكر الذي هو فكر خارجي تكفيري.